سوه يعتذرون تقارض سد الخلف. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. and mm -hmm. لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ستوى على العرش ما لكم من جني ومس ولا شديح أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة من ما تحسون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من ثم وجعل أسله من سلالة يمر روحي وجال بغسما والغضب صار والنسيده قليلا نشكرون وقالوا اذا غل ما في الارض امين لفي قنط اجديده فاله كافرون قل ملك الذي يُفتِل بكم ثم إلى ربكم فرجعون ولو ترى إذن مجرم ولا كثوا رؤوسه عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا ترجحنا نعمل صالحا إنا نوطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدىها ولكن حق ولكن حق القول مني لأ لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إذا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ما يؤمن بآياتنا الذين إذا نفروا بها طروا سجدا طروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله الله اكبر الله هو اعلى تتجاز غروب عن المظاهر يدرون عذبه الخاطئ وطمعا من لا له لا يستمون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات لأولا نزلا نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين جتقوا فمأواهم النار كلما, كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ونرقوا عذاب النار الذين كنتم به تكسبون ولنفيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الأدنى يرجعون ومن أضلهم من من ذكر بآيات ربه تن أعرض عنها منها من ولقد آتينا نوسى الكتاب فلا تكن في مذيج من لقائه وجعلناه مذنب للإسرائيل وجعلنا منه فإمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْيَوْمَ الضِّيَافَةَ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِقُونَ أَوَلَمْ يُنْذِرْهُمْ كَمَا أُنْذِرَ مَن قَبْلِهِمْ أَلَمْ تَرَوْا يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا أَوَلَمْ يَقُلْ إِنَّ الرُّسُلَ فنخرج منه زرعا فنخرج منه زرعا تأكل منه ألعابهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوما الفس لا ينفع الذين كفروا ولا هم فاعرص عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحفر وإياك نفترين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هل أتى على الإنساء لشير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنساء من نطفة أمشاك نبتليه فجعلناه سميعا نصيرا إنا هديناه السبيل إما واغلالا مسجيرا إن الأمرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كأكورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوثون بالنكر ويقرطون يوما كان شرهم الشقيرا ويطعمون الطعام على حبه ويسينا معثيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد لكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف ربنا يوما عنو سوقا الله شرّت اليوم ولقوا نظرة سورة وجزّوا بما صدر جنّته وحرّى متكئين فيها على الأرايح لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا ذمارا ودانية عليه ظلالها وذللت قطوبها تبليلا ويطاب عليه بآلية فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويشقون فيها كأسا كان منها جهازا عين سماسا سبيلا ويطوف عَلَيْهِ من جان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لخلغا وَإِذَا سورا وإذا رأيتهم رأيت, رأيت معيما وملكا وَحُمِلُوا أَثْقَالَهُمْ فِي الضَّيْقِ وَسُقُوا مَرَّاً شَرَّبًا فِإِنَّهَا كَانَتْ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ فَعْلُهُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ وَقُومُوا لِرَبِّكُمْ مُخْتَضِرِينَ أَرْصِلَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدُوا لَهُ وَسَبِّحُوا إِلَيْهِ طَوِيلًا إِنَّ نَغْبُنَا نَارٌ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَكُمْ وَإِذَا حِشْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إن هَذِهِ الذِّكْرَى فَمَن شَاءَ اسْتَخْرَجَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا شَاءَ أول إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ والظالمين أعد لهم عذابا اليما الله